ومثل الذين ينفقون أموالهم بيتغاء مرضات الله بيتغاء مرضات اللَّهِ وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتت كلها ضعفين 114-فإن لم يصدها وابل فطل والله بما تعملون بصير 115-أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب, من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار 116-له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر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 وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُنُو الْأَلْبَابِ